قولوا لك من الشيطان عليه

いいほ

<تصفيق> ولا تحزن عليهم واصفح جماحك بالمؤمنين

「さすてきな日はおめでとうございます」

なあ。

NOOOOO、yeah.

こう。

ل ف ي ل ه و ر م ح د ر ن ا ب ل س

وسخرته ََ الليل والنهار َ والشمس َََّْ والطهر

لفضيله <تصفيق> ل د ك ت ر م م د راتب ا ل ن ا ب